Shema rob kho shema rob kho shema rob rob sewani usine yemenin yene shema هذا الطبع بينا هذا الطبع بينا خلي العواذل تنتقد خلت لو بينا وخلي الشماتة تذدم اسمو لا ما يأثر بينا خلي تحكي للقام يدور حب وجد مو من هاليام وجد حبنا من وجدك وينك بالعاش وجد حبنا من وجدك وينك بالعاش تبينه فكنا وياهن حبنا للأبد حبنا وياهن وجه يبقى حبنا للأبد هذا طبع بينا هذا <على> طبر البي شمعو قرب صوال يسين يغني باب القلب هذا من قبل ما هل مالا انوار نور النبي تعلينا ضحنا بيه ونجينا على التورياب حبهم تعلينا ضحنا بيه ونجينا حبهم اللي ندخو بحبهم احنا نفتخر هذا طبع Naga Taba Albi Shama Ubkur Bsoe Wani Uziina Yaman Njaniyana Shama Ubkur Bsoe Wani Uziina Yaman Njaniyana Hub L'Axsiyan Jinoon Kil'shi bin Agla Ion Hub هذا طبع هذا طبع البينة يسمع الناس التحب والحب شكال واصبحت بالحب هذا تضرب أمثال من أجل حب وقت ويروح وينزال أم سمعت عن قيس تاريخ أشكال قس لا كسمعت بسوادينه خسر عقلو دين قس لا كسمعت بسوادينه خسر عقلو دين صدنا بحب الولي واحنا حبنا يختلف صدنا بحب الولي حبنا يختلف هذا طالبي هذا طوبال بينا وسينه يمن الجنيه شماله خوص سوالوسينه يمن وسينه واليه سين الجنيه شنه تعود حب العسيه سينو من شيبك ننظر لعد حب ثاني من هاي الناس يختلف هالحب العقل والإحساس حب عن عقيدة نبع من طيب ساس حب عابس الحب قسبت ما ينقاس عابس بحب دفاع البينات قيس حب وين عالبس حب ما دفع قاس قيس حب وين قيس حب دمرنا واحنا حبنا الحي ذره قيس حب دمرنا واحنا حبنا الحي ذره هذا طبعنا بينا هذا طبع شمع و بخور بصوار وزينة ياما ننجني انا شمع و بخور بصوار وزينة ياما ننجني انا كل شي من حب الأحسين الجنور كل شي من هذا طبع البينة هذا طبع البينة عابس بحب واندفع لجموع القوم جنت وصاحت هذا فارس معلوم ذب سفة ذب لامتت عنا الجادوم جنيت صاحت صاح حب المظلوم عابس الشا في الحسين بعينه تقبل في عابس الشا في الحسين بعينه تقبل واحنا ما شفنا ونحب للحسين من القلب واحنا ما من القلب هذا طبع Ha baba valbina طاب علينا هذا الشاعر سيد نزار